كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهر عليكم لا يركض فيكم إلا وله ذم يغضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأك ثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا على سبيله إنهم ثأر ما كانوا يعملون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 وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرُ أَيْمَانِهِمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي بَيْنِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيُّهَ الْكَافِرِينَ فَقَاتِلُوا أَيْمَامَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُون أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ